فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُكْتَفِي كَاتِبُ الْخَاطِئَةِ فَعَصَى رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإِذن فِي خَاف الصُورينَ فْقَنت وَحيد وَحمِلَ الأأَْضُ وَالْجِبال فَدُكتَ دَكَتَ وَاحد فَيَوْومَئِذ وَقعَةِ الْ الواقِع وَن شَّت السم فَهَ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 فلا أقاسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بِقَوْلِ شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين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 وَإِهُ لَ كَذكَِةُ للِْمُتَّقين وَإَِّ لََعَمُ أن مِنْ كُّ كَذبين وَإِنهُ لَ حَصَةٌ علىكافِرين وَإَِّهُلَ حَبُّ الَقين فَسَِّح بِسمَِِّكَ عَظ